فسبحانه ربك ذو الجلال والإكرام نقala كل شيء جديد رجال اعمالنا خالصا لوجهك الكريم وصلي على محمد وآله صل على عليه السلام بابو شركه الاملاح فصل يورغي بارب والسفل على اصلاحه غالبا سلام يجبر رب السكن المؤثر على اصلاحه غالبا اذا مثلا مشتركين بالاسفل والاعلى صاحب الاسفل مالك وصاحب الاعلى الطابق الثاني آه. هذا لي يجبر على اصلاحه لكي يتمكن صاحب الاعلى العلو آه. التعمير قال غالبا <متحدث> محتازي ذا قال باع السفل واستثمر الهواء فوقه لا كل لا العمارات ما ما على انه هيك ما بلا ايش الهواء اللي يشرفك يقدر فيه مجران لا آه. آه. آه لا قله هذا لا غطي لا لا معنا ايش قرروا بالشري يعني لا لا لا بلا ما حد سهله لكن اذا قد تخرب البيت يحتاج يبنيه له يبني ذا استخدم حقه يعني مع الأرضية. ارضيه <تصفيق> ارضيه الدور الثاني ارضيه الدور الثاني هو انا حتمشر لا ما له مثلا تقسم الدار باسمه لا لا على كيف اخذ الدور الثاني وبيك الدور الاول اذا اخترب يكبر ما يسبره يجي له من يجي لها بيها غالبة. يعني قالوا يعني يبيعوه للمشتركين مثلا باع واحد السفل و وستمر يعني مع بيت وبعث البيت حقي وستمر هواء لكن ما استثنيته لاقلي ما لا واقع علي ايوه لاقلي اني ما بلا اما استخدمه لاقلي غطي علي ا استخدمه بدنا نعمل اشروقه ولاهي هو المشتري ما يبني بقى لا, بقى لا <تصفيق> <داخت> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا <تصفيق> بيع مثلا انا بعت بعت بيتي واشتي استثنيه الدور الثاني أنت ما رضيان الطلاب بشر عدم البناء تستثنيه الدور, الدور الثاني تستخدمه استخدامات غير غير بنا اي اذا مثلا اخترب البيت ما علك انك طالب لا اعماره لا تستعمل صحه لا تصلح اه لا الى المنفعد هذه لا اله قال على اصلاحه غالبا لينتفع رب العلوم ينتفع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بذياك الملك اي غابة... قال وش... ان اشترط فيه الا يكون له الاستثناء فيه في الحق هذا الغير البناء كما نعني نابات من المنبيد والستثناء في الهواء ايوه استثناء في الهواء انك تستخدمه مجرى أسمع استثناء في الهواء مجرى والله مشروبه هذا شيء كده ثاني هو حالعرشي. لا طابق واحد آل. اوه هرم هل نحن للمسألة الشريكة واحد فوق واحد تحت لا بالشيء أنت انت شريكة لا اذا مشانك انا دياسس نعد من بعد نتمنى قال قال كانك باسلابس بيت كبير بيته على طابق درت شكون راح تستنيل حقه يجي دير بعدين للبيت يدير بعدين للبيت وسط اثنين درت يلك دير فتح كنصراه هو الهواء هو الهواء هو معنى هاي البيت ما لك حق انك الطالبه يسبلك على بالك لا تستخدم لي اياها امال دير امال دير لا يوفي لا ما بستخدم الريم استخدم الريم نعم. لا صار با. ما راح لا بدي مقعدي في تاج لا الحوار على بيته ولا لا لما ديه ما هدا ما مستغني لهلك عليه ناقص نقول ديه ديه تاخذ جو في هذه هذا داخل جو في تخرجوا في ما راح صار ما عم شي دير معه خلاص لا لا بلا شي للعمارة لا بسناها للعمارة اذا له العمارة رفضت دده هدي وخسرت معناته نقدر شوف صاحبه البيت مع هدي هذا خلاص انتهى هذا عندنا استثناه ما عم يدير ايدي خلاص انتهى ما عم بشي بس انتفع الهوا بس ما يدير ما عندك حق الهوا بس انت تلاقيه اذا هديت تسند يديه اوه مرت فوقه شتت ما في شيء مساتناه مساتناه الا لي استخدام الحق ديا ها ما في شيء حق عماره اذا ما بحق عماره فما انا انا هنا صار لي انا بدي اغطي علي انا والمدير بدهم يحكوا لا ما هي حول الهواء اخر ها الهواء اخر الهواء مره مو مره مو ما بتسبر بالشيء ما بلابت اندفع بس اندفع ان شاء الله ما حقنا ما حقنا مسون بحقنا ثاني ثاني را بدهم يجنوا ولا مشينا بكل انا ها ايلي مخصص بالعمارة بس ما ما بشي ما العمارة هذه راح حق انك تعمر ليه يصلحها تعمر هو حق في مثل فيه لا حلو هم اجر ما يستخدم ما ما دار انا قصدك هي قرر تروح تدور فيه الفرق بينهم الفرق العمارة امر هناك استثنان فيه انك تعمر فوقه والعمارة ماها سابره اندفع لا بالعمارة الاندفاع <تصفيق> اذا قد صفنا العمارة بتوالاز انا نبيع استر اسطني الارضيه انا في على الارضيه كنت تزع منها ك ك نبيع الارضيه واستثني انه دامنا فيها نراقب لي البيت اما لا يبني فيها بسم الله لا بعض الناس بي استثني مثلا ابيع من النهار استخدمها طريق ولا اشي اقول بشرطات ابني بيه هذا اللي حق الله صافي لا سافر. آه. آه. مما... لما... لا انك تستثني الداره الثاني ما دبش بي بيعني يا رسول يستخدمها ما طريق ولا استخدمها لا غير خسره ما هي ما غيرها لا غير خسره بس انا انا مش لا هون ايوه شي قاعد لا ما هو مبلغ هو حق لها لا ما تنفع العاده لو ما تنفع العاده حق حق تنفع بس مثل الحين ابيع منك الارضيه الحين ابيع منك الدار والسفنيو السقف العلوم سواء هذا ليش خارج قد استخدمه دا اسفل السقف ولا استخدمه تهب مرور ما تبي تستخدمه هداير ولا تستخدمه سيارات ولا تستخدمه لي كناسه فاي نقابوا عسرا وتمرد فهو ايوه غاب ظل الشريك ولا عسر ما مع شي ضرب ولا تمرد ما رضيه فهو هو يحسبه او يكره او يستعمله بغربه ها يحبسه او يحسب ما يحبسه او يحسب لا ويحبسه يحبسه الباء اي خليه يمع ولا يكره يا كرهناي السالفه حقه انا ده. ده. ما اعرفه اصلا يستعمله والله استعمله ها يعني, بحق. بحق. يعني مثل اي من يجوز فيه عندك اللي سواه انت انا ما أهل أهل أهل أهل ما انت وراي جي وراشي من بعد الليل طب ما يجي عدله وايش يسوي خلي يديه استخدمه, استخدمه. اشتي ماشي يديه زلط يدفع فيه زلط او بيحاجته ويزوي بيديه صاحبه واذا هو با يصبر يستأجر ولا لا يأجره هو با يقل فيه زلط ما هو با يأجره وليكل ان يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر نحن يوم خير في ذلك يعني وينما بده لكني أقل إكراء بإذنه ولا إذن الحاكم بلا الإكراء لا أسأل ولا الحاكم هكذا قال لكلنا نفعل في ملكه ما لا يضرب بالآخر قال منت علية وبيع وغيرهما تهي طلع فوق بيته زيء ده دار دار ثلاثه مع الله يبيع واحد ناخذ بيت واحد تحمد الصلاه بتاع الشاكر واحد اجبنا غدلوت ها غير اسمه ابل الامام هذيله هو, هو, هو... ما بقى بقى آه آه ولا ما غيره هذا انا فرق بينه جوه قاصد ولا ما هو قاصد ما اذا هو قاصد اضرار الغير ما يجوز له ما يجوز له حكي لا محكي ما اذا بلا الهدم ايش اذا هو قصده اذا الغير بعف ما يوزله وبارز مع الحاكم الله لا ما بلا قسط الاضرار وله صواب بالفيه علم يفتح باب ويستحلاج ويسوي همابته ويضمن ما امكنه دفعه من اضرار نصيبه ويقمن ما ام كان من اضرار النصيب ها وغيره ما بدنا يفتح له باب افتح له لهج ايه له هبل خشب يا سويوا لنا تدفيهم اوكي لا هو باي عني يحوز البيت باي ضرب يا رمي الله أبي اسمع. لا يعني اسفل لا ما إذا قبه ضرر مثلا هو باي يطلع دور واتمحى بالدور الأسفل لا باي شبه لا انظر باي هذا عنك باي تحمل الدور الذي تحت ايه باي تحمل ماهنا في ايه مثلا قلنا الضرر الذي باي يحصل لا باي شبك لا الحنج دور هنا ياهو عليه اثنين الكشف جارة ما ضرر لكن حين يكون مثلا دور الدور للسل واحد والدور الاعلى الواحد اذا حمل الدور الاعلى بيضرر اسفل من يتحمل هذا باين با. ويضمن قال ما امكنه يدفعهم الاضرار النصيبه الشيء ضرر با دفعه يتحمله يتحمل هالضرر فذاك صاحب لباخمان اي هذا هو عالم بالضرر يعني وممكن نهدع الضرر وما سواه انا لما شيء ضروري يعني أمر غالب الا غيره فضمن فضمن ما انا اطمن شيء بحقي ما تضرر ما دام اذا معك الدور الاسفل وخله انت يتملح لما ضرر الاعلى أنت أغمن لا ممكن أه لأنه لا ممكن دفع خليه أنت معصور ولا العكس لعلا خليه معصورة تدرب له أخوك لما محكت على الأسفل يغمن أينها مبلغ يعني ما الله نصيب فيه نصيب شريكة أه نصيب شريكة ت... أه ليش شريكة نعم مشت... أه سيب أن يتخرب البيت السابق يتخرب سيب أن لا يلا يضمن النصيب ذا الشريك قال نصيبه يضمن من من نصيبه لنصيب الاخر يضمن يضمن ما دفع نصيبه نصيبه في ضرر اخاه ما ما <تصفيق> <تصفيق> إذا, رقع رقع رقع على اذا ما تداعى السبب بينهما اذا رجعت شاجروا رجعوا على السبب من وين اذا ما به ما بينها احد يقسموا بينهم يقسموا بينهم ما حل فوق نصا ما بدها ما نزلنا نصيب ما به نصيب كذا عندك <تصفيق> هذا لا واش بي السقف منا وخشب ها كل واحد له نصفته لا بعامل ما خلو ما خربوا عادي بكذا لذا الحين الحين بيع مثلا نفرض اني بعت الدوره الثانيه اذا جاهم عن صيف الدوره الاول فسق جاوا ثمنه ما بعيه فسق فديرا اسفل اسفل علي بنزل بنزل كنا تعالوا بقي اتعلم فيه غير ده اه ايوه الاسفل اه اه يا ولدي حاله لا لا ما راح طالب تعليلها غيره اه الاسفل على حسب القسمه عندك سكنه حلوه ده ابو خلود الله ابو خلود ما تيجي <تصفّل> هم بي مثلاً دلحين وقت القسمة إذا اشتعوا يقسموا بيحتاجوا يذمنوا تذمين هم بيذمنوا السقف داخل من أسفل ومن فوق هم يذمنوا هم هلا فاي يتلهموا هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم والفرس للراكبي قال إذا تدعى الفرس اثنين فالراكب هو صاحبك لا بشي ما بارك على الحين للشركة من حيث هي الشركة إذا لا سوى وش ما للشيء يرخي اكل مساله او مساله السقف ورجع مساله له فلحنا في الدعاوي فقال قول قولها يعني يده هي الثافتة لا لا ما هو قلنا لكم جرة المسألة لما قلت حاكا في دعاوي الدعوة حقة السجم ما تقع دخل الدعاوي في غيرها ثم لذي <تصفيق> ثم لذي السرج إذا ماذا مراكبين جمعة هذي هو قابض السرعه يعامل اللي عاوزه كمان 13 الصوت كده ايه شايفين الله يسمى هو لا, لا يسمى هو لا, لا دي بيركب فوقها بيها روكاب بيها ابو يسبر ما هي البرذعه ما, ما الفرح تستديمه لا عندك البرذعه الفراش يسبروه يوم مفصل خشب وجلد دريش تقال <تصفيق> والفرس والناس على السجبر والفرسي در رايك ويبني انت بالسيارة واحد مش نجور ولاحظ رقبانه هو ما اولا ما جهو راكب جاء اللي بيت واحده جاء لقلت السيارة ذلك شكال دي بيسوق من الحق لديها صح بالسيارة دي هذا لتدعي تناوية اذا هم راكبين اذا راكبين نحن نتباسوا على طرف، قلاي دا سواق، صحن الغير الحرام، واحد هذاك، ادي فوكل اديو مالك للسرق، مالك للسرق، مالك للسرق، خلاص تم السواق، يا عن بغي، السواق اللي بيس، والثوب للابس، ذاك يدع، دعاه ثوب دي هذه فوبليشن قال هولي والعرم للاعلى حل... حق الجربه هذيب الاعداد الاعداد حقهم هذاربهم وحده تسحبها الى الاعلى الى بلاد لا على الاعلى ها والله غالب ودنا اه والله دا يحتاج livro no ali se pro ابنك يا علاء وش فايده الدنيا يا عبد الله انا العلى اذا داعوا قال لك ان هلا ولا كل هلا فاصن الله علاء يلا يوب تايوب الله يا وي لا ما اجيو الحين هالبادين على النهر الاسفل هذي بيبنيه ويشفله ويصبر كل شيء لا اسكت غير بهالعليه على غيرته العداس حره اذا بده وحده تحط ولا ما في اذا الحين ما بدي غيرك على دي يا قسيل بالضبط فاسلوني ولا يجب المرء عن احداث حائط ها ايوه هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذه عندها بنسميها عارضة في ملاف يطلح حاول السيل والقعيد هاي كلها ما هي قال ما بلاده يفترون ما يعني ما, ما بنسميها عذاب ما هي قال فيها عراف يعني ها في الأسفل على حسب العرف إلا إذا بعرف على حسب العرف يعني هنا لا عراف إلا ذا بعرف آه. آه. ولا يقبل المنتنع من إحداث حائط فينا الملكين ايه تاجبني داير لا قاطع بين الملك و ملكه احد يجبره عليه ها ما, ما, بي... ما, ما حد, حد ما بحد انت واحد يشتي لو ما لا ما حد لازم فيها اذا بتربنار في ملكه هذا يشتي لا يستفيد لا يستفيد لا يستفيد لا يستفيد يعني يتحرز بس لكن لا يستفيد مننا ولا بحاجة على الجدر القدر لا يستفيد مننا بجي لا يستفيد لا لا بدي تهيبني نفسيا ها لا تروح اشرح <تضح> <تضح> <تضح> Aia va va la. A la cotta caida lo pernat de l'Abdallah. قسمته كذا لا يجبر الممتنع عن قسمته لا يجبره على يقتسموا الحائط غالبا قالوا احتيازي اذا كان الواحد منهم رحم والاخر ما له الحمل والجدار وسع با يقتسم فيقسم يعني اريد با يصير يدا يغز من هنا يغز ما يجبر عليه هذه لا يستحق واحد لحق الحمل و واحد ما لحق الحمل بيه وذاك بي طالبه لحق الحمل يقول له استخدمه قال هاي يقبروه على القسم بشرطي ده هو وسيع بأس بركة بل على إصلاحه قال بل يقبر المالك يعني الشريك فيه على إصلاحه مالي اه ده منا في <تصفيق> العطتين بلاك نور في المرض بيان ده احلى كسلان ده ده يلا كله حر على الصراحه نايم الصراحه ده انا وياك كفايه الصراحه اه ماذا؟ اتنعنا سواء اللي عندك تبنينا وسوينا فهي لنتكبر ما تخليني واحدة لا لا، اذا القادر له لا شيء يطالبني فيه شيلي يا سلام والله بلا هذه باغي يطالبني فيه مالك النسب ترى لا يدا بنفع علي بنفع بين دفعوه بس نظرنا القاطع ذال بت بد... استخدمه لا العنب ولا, ولا من عندك ولا باقي واجبرك علي على انك تصلح لقينا ان والله هاي ديه دحل بعد علامات ما ها اذا لك ضرر من نصيبك ولا شيء لا هناكس عليك من نصيبك قعد انا خلاص ويعد بسر انتاري ابن الحنجي وبمعي انا وياك كدار ها ورقع جاهو قصير وناش تيستخدمه لهلا يجي لي صد واحتاجك نرفع لا لا يجيك فايده ايوه لو ما يدني حتى انا ولا يا عاد فايده لاكر هذه ترى اكبر على بايده قال ما في حق في التاي قال اذا الماء اذا با يزيد الماء واحد اجبر على انهم يصلحوا الجامع يصلحوا يصلحوا البير يحفروا يلا حفر الله الماء ينقص... هو الماء. إلا قال اجبر لا ما هالحين جبنا احنا في حاجه تما معنا مكان أنا وياك نقبع على أن يحفروا معه إيش تيداه فيه نفره أنا إذا قد حفروا وقد أهم يحفروا شو معه ما. ما إذا كان فيه نفع لأحد أهم أسحى يجي وقد يزير مقرار قل يقبروا على تنضيح قل لا على قل على... لما أنهم يحفروا ما بشي لا يحفروا معه قد به ولا حاجة لا نسه مثلا يحفروا ينزلوا إذا هو تنضيح اذا هو تنظيف ولا شيء مثل الاصلاح ناهي ولما إلا إلا بيه. بيه. بيه. هم يقوموا يحفروا زي دول هو بس التنظيف يا اخي الحين يقلل ماء ايه ماء هو بس تنظيف بس ما زينوا ولا ولا نزر نزر تنزان كان يضرب يلوخساء ماء ماء بالمواسير على البير البيت تعقولت تنظيف البير ويمسروها وينخوها مثل ما كان بيسووها لا ما عندهم عند ما يزيدوهم في التنظيف السياده تحب يزيد وراها بلا قيمه تصفروها حضروها ناقصه بالعيد غير لا بيجي لا بيتعارض بيتعارض كيف ما له حق مع يعني تعال دقيقه صار نعم ما هو لازم يكبروا فيداك يشيله نصيب من الماده يقدر ويجد بشغلها مين تبع حق اذا الشيء نصيب من الماده يقدر ويجد بعملها نصيب عبى الشيء معايا برح طلعني كان لعبت شنينه ليلى قال انا ما اتفقت التجنيد ان الشنينه بدون انا عدل الطوال بالضبط ده حقي زي بعضه قال لا عاد ما لازم شي ما لازم لا سنن لا ما حتى غير الله في البيت ما ادري عندك مساله ثانيه غير مساله غير البيت ما المواصل انجم حق حق فالبيت انا كم هذا هذا في, في المواسير كلها على معلى عنده بس استعمله جسمه بس لا والله يمنعها ها يمنعهم لا, لا يستخدموه جسمه ما في المواصر ما لها دخل شيء غير, غير البير هي مسألة ثانية أما هي الاشتراك في مسألة المواصر ولا يفعل أيهما فيه غير ما وضع له من سترة قال لا يفعل أيهما يعني في القدار غير ما وضع له من سترة وتحريز وحمل اذا وضعوه لاي هذا فلا يتعتاغ تحريز <تصفيق> لا يحرزها لا يقول يحرز من السريك <تصفيق> لا <يستخدمها> ثاني <تصفيق> لا ثاني لا تحريز واحد يبني فوقه <تصفيق> وما طرحوه ولا يستبد به الا باذن الاخر لا يروح يستخدمه استخدام وحده استبداد استبداد يعني شو ذاك استعمله ما عدي لا الا باذن الساتر لان معنى الاستبداد اني استخدم نصيب ذا مع نصيبه ماذا بلا نصيبه لا دخل ما والسبت طيب ما على ازال اذا اس سبد في يجبره الحاكم على الازاله أه. ولا يثبت حق يد ولا يثبت حق بيد تعلم يزل إذا ما يبعده يبعدها يبعده بعمال يبعده ويبالبه بالإجراء يبعده يبعده, يبعده, يبعده, يبعده لقيته قالوا يثبته حقهم بيت إذا قم معك حق في يدك ما قدوه ثابت ما قدوه يعني يد بسبب الحق ذي يدي معك أنا ما يثبت بالحقوق أبدا الطالب والمطلوب فيها سواء في الطالب والمطلوب سواء مثلا مثلا الجدار جاء العنب حقك فوقه ورجع ماقده اني والله حق التعليق فاذا ما يثبت لك حق في الجدار بسبب لك الحق ده معك فيه ها. اذا طالبنا انا لا نقول دول دولك الحق ثابت بيده بدنا في الجدار انه دا هنا هنا يا بيني ناويه تطالب في الجدار ما بشي شركه بدنا نطالب فيه قلت انها لي لا يحكموا لي بل يقولوا يقولوا يقول قول قال لي ان العنب فوق هنا ولا معي خشبه فوق هذا حق ماذا وي دا هذا عنده لا مالي مالي حق في الجدار لي حق عليه التعليق فيه ولا حق الله وضع الله محمد نازع الحق اللي الحق ما ثبت لي ما ثبت لي حق في الجدار لا لا احنا ما حنا بنداعه ان شاء الله ما قبل شيء ما قبل شيء احنا بنداعه ما قدو ملكي وش عاد باي طالبني غدار يا ابن في دام حد الحق, الحق في العين لا قابض ولا لا ما في مشتي جو حقه وحق ايوه هذا القدار ما هو لك ما هو في يدك القدار لا ما لا بتتعلق فيه ما ما لا ما معك حق فيه بس أنت قابض للحق ذي ما هو القدار لو أنت باني على القدار يوحد دهل القول فيه والله بتاكد الحقوق هذه باتقيلنا غي نسل هذه قد تثبت به فنجوم بظل أن مخرج للواقع هذا مد خلفي داخل البيت هذا ذي قديه هاش حقوق في الاعيان ها معناها بدنا دعاه يدر فرجينه ما هو قال هو ده, ده عندك وهي بنقول لك ماذا ما هو لك احنا بدنا ندع على الجدر ده بدنا ما قد سبس لحد ما قد سبس لحد خلاص فاذا ما الحق لقيل انك اجت لقيل انك قد فوق هل عنب حقك اللابس ناس اللابس ناس اللابس ناس خلاص ما ايضا سمح له يوم عالعنب حقك دليل وجود على ليبا ما حد بس قال هذا المتحق اسمه هذا المتحق فعلي وجود العلم اسهلنا المطالب راح انا ننازع عنده رسمه وين الطالب فينا لاي وين الطالب فينا بنطالب معي حق بالتعليق بالتعليق من هو له ولو اتنازعنا القدار والله اشناهو اسم الحقوب نسى الحق ما يدبته وإذا تداعياه فلمن بين من هنا اياه نوقف لا صدر ولا